سيما زلنا نتابع كلامنا في كتاب الشفاء قاضي عياذ رحمه الله تعالى في سيرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتعريف بحقوقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما يزال الكلام موصولا في حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كانت النبي صلى الله عليه وسلم انطلاقا من القرآن الكريم ماذا قاله القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كما ذكرنا في بعض الحصص السابقة اوثق مصدر لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن يعني لابغينا واحد المصدر وثيق لا نقاش في في محدة به عن الرسول صلى الله عليه وسلم فين هو الأوتق والقرآن الكريم ثم يليه في المرتبة الثانية السنة الصحيحة يعني الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يليه في المرتبة الثالثة كتب السيره كتب السير التي تتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتروي تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم وحياته أو. ثم بعد ذلك تاتي كتب اخرى ككتب التفسير وكتب التاريخ عامه تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم و والتاريخ عامه وغيرها من مصادر السيره النبويه يعني درس اليوم ان شاء الله سيكون عن الفصل الثاني من باب الأول هذا الفصل خصصه القاضي عياد رحمه الله تعالى في وصفه تعالى له بالشهاده اي في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بالشهاده اي انه شهيد علينا وشهيد على الامم والانبياء السابقين وما يتعلق بذلك من الثناء والكرامه اي ما يتعلق بذلك من عظيم المنزلة التي نزل الله سبحانه وتعالى بها محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن عظيم التكريم الذي كرم الله به محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي أو إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا هذه الآية الكريمة يعني تدل على منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم في بدايتها نجد يا أيها النبي وإذا تتبعت في القرآن الكريم نداءات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تجد يا نوح يا صالح يا إبراهيم يعني ينادي الله سبحانه وتعالى أنبياه بأسمائه، ولكنه عندما ينادي محمدا صلى الله عليه وسلم يناديه بالنبوة أو بالرسالة. ما كناش في القرآن الكريم يا محمد؟ شنو كان في القرآن الكريم يا أيها الرسول، يا أيها النبي؟ يناديه بماذا؟ بالرسالة ويناديه صلى الله عليه وسلم بالنبوة. إن أرسلناك شاهدا. الله سبحانه وتعالى ارسل محمد صلى الله عليه وسلم ليكون شاهدا على الناس ليكون شاهدا على امته اولا وليكون شاهدا على الاقوام السابقه وعلى الأمم السابقه والانبياء السابقين عليهم الصلاه والسلام يقول القاضي اياد معلقا على هذه الايه الكريمه جمع الله تعالى له في هذه الايه ذروبا من رتب الاترا جمع الله سبحانه وتعالى في هذه الايه ذروبا اي انواعا من روت بالأطرة، الأطرة هي الاستبداد بالشيء والانفراد به، أي الصفات التي استبد بها النبي صلى الله عليه وسلم، استبد استبد بمعنى انفرد بها. شو الاستبداد اللي كتعرفون زمان؟ لما قال كاتسمعوا الاستبداد كاتسمشوا ولا ايه؟ عندكم واحد خلفي حضر المصطلح غير عليكم ماذا غير عليكم التعابير، تعابير لغوية. الما ما معنى استبد بالشيء بمعنى انفرد به. انفرد به يعني جبروتا وط يعني وطغيانا هذا والاستبداد الذي يعرفه الناس استبد به عن حق وجدارت هذا هو الاستبداد الذي غفل عنه الناس النبي صلى الله عليه وسلم استبد بهذا الأمر وانفرد به عن عن ماذا عن الاستحقاق وعن جدارة صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجملة أوصاف من الميدحة الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية جملة أوصاف من الميدحة يعني المبالغ فيهش في المدح من المدحه للرسول صلى الله عليه وسلم فجعله شاهدا على امته لنفسه بابلاغهم الرساله شاهدا على امته بنفسه لابلاغهم الرساله لأنبياء عليهم الصلاة والسلام الاخرون يسالهم ربهم سبحانه وتعالى هل بلغتم فيقولون ربنا نعم بلغنا فيقول من يشهد لكم فيقولون ربنا يشهد لنا محمد وامته فيشهد محمد صلى الله عليه وسلم انه بلغ وتشهد امته محمد صلى الله عليه وسلم أنهم بلغوا وذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم امه وسط لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فمن شريف النبي صلى الله عليه وسلم انه ما يحتاج الى اقامه شهود الانبياء يحتاجون الى اقامه شهود من باب التبرئه ومن باب التكريم وليس من باب التقرير والتعنيف فيما يتعلق بالأمم إقامة الشهود عليهم من باب التقريع ومن باب التعنيف عندما الله سبحانه وتعالى يقيم الشهود عليهم يوم يقوموا لشهاد يوم لا ينفعوا الظالمين هم ولهم اللعنة هم سوء الدار الله سبحانه وتعالى عالم بما صنع هؤلاء عالم بما كان في حياتهم من مخالفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن نكران التوحيد ولكن من باب الانصاف ان يقيم عليهم شهودا فانه يقيم على الاقوام المنحرفه شهودا من باب التقريع والتانيب والتعذيب النفسي الانسان اذا كان عاصيا ثم ياتي الشهيد ويؤكد معصيته يعني يكون مزيدا في الإذلال ومزيدا في التقريع والتانيب بينما الانبياء عليه الصلاه والسلام قد بلغوا والله سبحانه وتعالى عالم بأنهم قد بلغوا ويقيم الشهود عليهم تبرئه لهم من باب ماذا؟ من باب التبرئه والتكريمه وليس من باب التقرع والتأنيب كما هو هذا الشيء الشان بالنسبه لامامهم سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم في في حجه الوداع لما خطب خطبته التاريخيه المعروفه بخطبة الوداع حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم أشبيوا النبي صلى الله عليه وسلم في خطبت الودع؟ نعم؟ أيه ولكن أشنو بلغى؟ شنو بلغى النبي صلى الله عليه وسلم في خطبت الوداع؟ خطبات الوداع مهمة جداً أنا نرجع لها ونشوف شنو قرر النبي صلى الله عليه وسلم فيها لأنها بمتابة البيان الأخير لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم وإذا لاحظت هذه, هذه الخطبة فإنك لن تجد فيها ذكر للصلاة ولا للصيام ولا للزكاة ولا للحج ولا لأمور أخرى نعرفها نحن بأركان الإسلام وعمود الدين ولكن ستجد فيها أمورا متعلقه متعلقة اخو المسلم ستجد أموراً تتعلق بالأموال امورا تتعلق بالمرأة امورا تتعلق بالمجتمع بصيانة الأعراض، صيانة الأموال، صيانة الأنفس ستجد ذلك في هذه يعني واضحا بينا بمعنى أن الناس إذا بلغوا في حياتهم وأمنهم وطمأننتهم أن يحترم بعضهم بعضاً في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم فقد بلغوا غاية ما تريد منهم الرسالة بعد توحيد الله عز وجل طبعاً بعد التوحيد التوحيد هي المغزى هي الغاية ولكن هذا التوحيد لا يكون إلا إذا كان الناس يأمنوا بعضهم بعضاً في أنفسهم واعراضهم وأموالهم ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ككر في هذه الخطبة أي يوم هذا؟ أي شهرين هذا؟ أي بلد هذا؟ قال الصحابة فسكتنا حتى ظننا أنه سي سيغير أو سيبدل اسمه سيسميه اسم آخر فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أليس اليوم الحرام قالوا بلايا رسول الله أليس البلدس الحرام قالوا بلايا رسول الله قال أليس الشهر الحرام قالوا بلايا رسول الله ثلاثة اليوم الحرام الشهر الحرام والبلد الحرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أموالكم وأعراضكم وإن ذماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم يعني ثلاثة بثلاثة حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت ويسكت فيقول الصحابة نعم بلغت يا رسول الله ونصحت فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد فيرفع إصبعه إلى السماء وينكسها إلى الناس اللهم فاشهد اللهم فاشهد هم يأقل بلغت وهو يقول اللهم فاشهد بمعنى هذه الشهاده التي يحتاجها الانبياء في اخرتهم ادها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا واستمع اليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي له امته عندما كانت امم الاخرين منكره امه اممهم منكرة. هل جاءكم نذير هل جاءكم بشير قالوا ما جاءنا من بشير ولا نذير لا هذا هدى ولا ذاك لا بشير ولا نذير امه محمد صلى الله عليه وسلم من إكرام الله عز وجل العالية أنها شهدت في هذه الدنيا والتاريخ ينطق بشهادتها إلى أن يرسى الله الأرض ومن عليها أنها شهدت أن محمد صلى الله عليه وسلم بلغ ونصح وأدى الأمانة كما أمره ربه سبحانه وتعالى إذن الشهادة في الأخير ستكون بنسبة الأقوام الأخرى والأمم الأخرى أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقط شهدت على نفسها في الدنيا أن محمد صلى الله عليه وسلم بلغها رسالة ربه سبحانه وتعالى جعله شهدا على أمته لنفسه بإبلاغه من الرسالة، وهي من خصائصه صلى الله عليه وسلم. من خصائصه أنه يعطي الإشهاد على الآخرين، ومبشرا لأهل طاعته، مبشرا لأهل طاعته، لأن البشارة تكون للهاد الطاع، والنذار تكون لأهل المعصية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بشيرا ونذيرا، كان نذيرا اولا في بداية أمره لما كان الناس غير مؤمنين. قال الله عز وجل يا ايها المدثر قم فانذر فلما انتشر الاسلام ودخل الناس في دين الله ونزلت هذه الايه في المدينه في سوره الاحزاب ان ارسلناك شاهدا ومبشرا قدم البشاره على النداره لان محمدا صلى الله عليه وسلم رحمه للعالمين اجمعين ولكن هذه البشارة, البشارة, البشاره هي الاخبار بما يسر الاخبار بما يسر فإذا أخبرك إنسان بما يسرك ويسخل عليك الفرح والسرور فقد بشرك والمبشر يستحق البشارة يستحق جائزة أن تعطيه يعني شيئا من المال والدليل على ذلك أن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه لما بشره أحد الصحابة بالتوبة أن الله تعالى تاب عليه من فوق سبع سماوات نزع قميصه وعطاه إياه. أعطاه لقم إصديره يعني مكافأة وإجازة على مدى على هذه البشارة يعني البشارة جائزة أنك تعطي لمن بشرك أن تعطيه شيئا أنه جائزة وقد تأتي البشارة بمعنى التهكم قد تأتي بمعنى الإنذار أي تأتي في محل الإنذار على سبيل التهكم قوله سبحانه وتعالى فبشرهم بعذاب أليم هل يبشر الإنسان بالعذاب أم ينذر؟ ينذر ولكنه لما كان مبالغا في العناد مبالغا في الانكار استعملت البشارة في محل الانذار على سبيل التحكم، بمعنى أنه بالغ في الجهالة وبلغ الغاية في النكران بحيث لا يفرق بين الانذار والبشارة بحيث لا يفرق بين الخير والشر فبشر بالعذاب الأليم والعياذ بالله كما تأتي الهداية بمعنى ماذا بمعنى الاضلال وتاتي الهداية بمعنى أنهم يعني يساقون إلى الجحيم والعياذ بالله فهدوهم إلى صراط الجحيم وهدوهم هذا مش الهداية هذه هذا إضلال وإيقاع في مدام وإيقاع في النار والعياذ بالله ولكن من مدام لم يهتدوا الهداية الحقيقية اهتدوا هداية غير حقيقية هدايه الضلال والعياذ بالله يعني المبشر هو الذي يبشر أهل الطاعة طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان مبشرا كان مبشرا بالقران القران كله بشاره الا لمن ابى ياك القران الكريم عندما تقرأه هل شعروا بالطمانينه هل شعروا بالراحه اذا فهو بشاره بالنسبه اليك ولكن غير المؤمن عندما يسمع القران ما الذي يحدث في نفسه يحدث في نفسه قلق واضطراب وتزاز لماذا لأنه لم يؤمن بهذا القرآن وبالتالي يحدث في نفسه هذه الأمور التي لا بد من التخلص منها لكي يتخطى عقبة عقبة النكران ولذلك القرآن الكريم لا تعجبوا اذا سمعتم القرآن الكريم يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا ويهدي به كثيرا نعرفه ولكن كيف يضل به هل القرآن كتابه إضلال أم كتابه هدايه كتاب هدايا ولكن القرآن يقول يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا كثير من الناس يضلهم بالقرآن اي ينسبهم الى الضلال انطلاقا من القرآن بمعنى عندما تقرأ القرآن عليهم يتبين لديهم حقيقة أنهم على الضلال يعني لا يكونوا في ذلك ويهدي به كثيرا هذه واضحه ما تحتاج إلى تفسير والذي يفسر هذه ما بعدها وما يضل به إلا الفاسقين أي ما يصرح القرآن بإضلال احد إلا بإضلال من؟ إلا بإضلال الفاسقين الذين هم منحرفون وخارجون عن الجد وعن السواب والآية الأخرى تفسر هذه وإذا ما, أنزلت صورة وإذا ما أنزلت صورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون يسمع القرآن ويستبشر ويفرح وينشرح واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون القران يزيد رجس نعم لان ما هذا الانسان ما يستطيع ان يمتثل امر القران الكريم فلا يزيد القران الكريم الا قلقا وضرابا وما يزيدهم الا طغيانا وكفرا في الايه الاخرى واذا ذكر الله وحده اش مازت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون عندما تذكر الهتهم واصنامهم يستبشرون وعندما يذكر التوحيد عندما يذكر العقيده الصحيحه السليمه اش مازت قلوبهم ما يستطيع ان يستمع الى هذا هو يضل به كثير ويهدي به, به كثيرا ونذيرا لاهل معصيته النبي صلى الله عليه وسلم نذير لاهل معصيته ينذر اول ما رفعه النبي صلى الله عليه وسلم واعلنه ان صعد الى الصفا وقال لقريش يا بني فلان يا بني فلان يا بني يعني يدعوهم بطنا بطن فاجتمعوا عليه صلى الله عليه, عليه وسلم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لو أخبرتكم أن بالوادي خيلا تريدوا الإغارة عليكم هل أنتم مصدقية؟ إذا قلتكم هذا الواد في الخيل بمعنى فيه ناس أعداء يريدون الإغارة عليكم الهجوم عليكم هل تصدقونني؟ قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا معمرهم أخذوا الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يكذب لا معمرهم ولو مرة ولو مرة شوف, شوف لا, يسمع لا يسمع فانية ولو مرة واحدة لو كانت هناك مرة واحدة لأعلنها التاريخ وصرحت بها القريش والمشترك ورفعوها شعارا لماذا؟ للصد عن سبيل محمد صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يجدوا لم يجدوا لا إله إلا الله العصمات لمن عصمه الله سبحانه وتعالى فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أقروا بأنهم لم يجربوا عليه كذبا ولم يكذب النبي صلى الله عليه وسلم قط فقال لهم إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد أنا النذير العريان أنا النذير العريان فكان النبي صلى الله عليه وسلم نذيرا أنذرهم وحذرهم من مغبة كفرهم وإنحيازهم عن عباده الله سبحانه وتعالى وداعيا إلى توحيده داعياً. النبي صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الله بشير ونذير وداعيا هذه المفردات يفسر بعضها بعضاً لأن الدعوة هي البشارة والنداره ولكن تكرارها يدل على ماذا؟ على مزيد من المدحة للنبي صلى على مزيد من الثناء للرسول صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى كأنه يقول لنا يعني تلذذوا بهذه الكلمات وبهذه العبارات إني أرسلت إليكم رسولاً داعياً إلى الله هذا يكفي فيه الدعواء وفيه البشارة وفيه نداره وفيه أنه سيراج لمنهير وفي أنه يهديه في كل شيء ولكن لما كيفصله يعني التفصيل في الشيء يدل على ماذا؟ على السلداد استرداده على السلداد استرداده يعني أنك تكرره من باب حبه وتمدح به وداعيا إلى توحيده وعبادته أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وإشتنا بصاصة داعين؟ ولا, ولا قاضي هم كيبغيوا يفرقوا بين القاضي والداعي يفرقوا مثلا كي ياخذ مثل هذه العبارات فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان سلطانا ما كان ملكا ما كان قاضيا إنما كان داعيا يا أخي إن الدعوة تشمل كل هذه الأوصاف التي ذكرتها والدعوة أسمى منها ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله فالقضاء جزء من الدعوات والحكم جزء من الدعوات والسلطان جزء من الدعوات فمن لم يكن داعيا له أن يكون واحدا من هؤلاء كيف يكون واحدا من هؤلاء فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والقمة ثم تفرعت عنها جميع الاختصاصات وجميع السلطات سلطات مختلفة تفرعت عن هذه فالنبي صلى الله عليه وسلم اشتمل على كل هذه الامور فلما صارت الى الناس فرقوها فيما بينهم فكان هذا قاضيا وكان هذا مفتيا كان هذا معلما كان هذا مربيا وكان هذا وهكذا يعني فتفرق الناس مجتمع في مجتمع في الرسول صلى الله عليه وعلى آله, اله وسلم داعيا الى توحيد الله توحيد الله سبحانه وتعالى هي افراده بالعبوديه والعبودية أن تكون عبدا أن لا تكون عبدا إلا لله كما لم يكن لك رب غير الله إيش عندك شيء رب من غير الله سبحانه وتعالى إذن فلا تكون عبدا لغيره سبحانه وتعالى كما أنه مختص كما أن أنك مختص بكونه ربا لك فليكن هو مختصا بماذا بعبادتك وعبوديتك لله سبحانه وتعالى ولذلك نحن غير مأمورين بالعبوديه مأمورون باخلاص العبوديه لله شغل العبوديه الناس كلهم يعبدون ولكن الـ الـ الـ نحن مأمورون بماذا باخلاص العبوديه لله سبحانه وتعالى بي الله فاعبد مخلصا له الدين وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين في سوره الفاتحه إياك نعبد إياك تقديم المعمول يفيد الحصر أي اياك لا غيرك لا نعبد غير الله سبحانه وتعالى إياك لا غيرك نعبد نعبد الله سبحانه وتعالى وحده ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن نعبد الله واجتنب الطغة وهذه هي دعوة الأنبياء عليه الصلاة والسلام كلهم كلهم دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وهي دعوة إبراهيم عليه الصلاه والسلام الذي قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالم وأوصى بها إبراهيم بنيه وأوصى بها يعقوب بنيه قائلا لو ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إليك وإلى آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له احتهم مسلمون احتى يعقوب وأبناء يعقوب احتهم مسلمون نعم نعم إذن فنحن أتباه الأنبياء ما دام هذا الاسم لا صق فينا هذا الاسم ديال ديال الإسلام ما دام الله سبحانه وتعالى اختار لنا هذا الاسم يعني حتى الآضاء ما يستطيعون أن يمكرون ما يستطيعون أن يقولوا أن يقول شيئا غير المسلمين الأمة اليهودية الأمة المسيحية الأمة ما كي يقول لشي الأمة المحمدية ولا الأمة العربية ولا الأمة وينما الأمة؟ المس الإسلامية يعني قمع هذا الاسم لاصق هذا الاسم الذي هو صفة الأنبياء والرسول عليهم الصلاه والسلام ما من نبي إلا وكان من المسلمين وما من رسول إلا وكان من المسلمين وهي كلمة جعل إبراهيم كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون هي كلمة كلمة الإسلام أسلم فأسلم فأوصى بها إبراهيم بنيه ليكونوا ليكونوا مسلمين وسراجا منيرا يهتدى به للحق كان محمد صلى الله عليه وسلم سراجا منيرا بتعاليمه كان صلى الله عليه وسلم سراجا منيرا بقرانه الذي جاء به كان محمد صلى الله عليه وسلم سراجا منيرا بأخلاقه كان الناس اذا نظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرون فيه الحق يرون فيه الحق كما قال كما احد الصالحين لا تصحب من لا يهدوك حاله ولا يدلك على الله ولكن الله ما قاله. أول من ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله الله عليه وسلم ويدلك على الله مقاله ان الله الله عليه وعلى الله وسلم كان الله الله يقولون ان عبد الله بن ان الله يقولون ان من يقولون ان الله الله يقولون ان الله ان اليهود عارفين بأنه رسول الله يعرفونه كما يعرفون أبنهم هذا ما في نقاش عندهم ولكنهم لما العرب مالوا إلى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وتلقوه في, في في قبة ونزلوا معه إلى, إلى قلب المدينة حبد الله بن سلام خرج لك لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة خرج الناس إليه يعني زرافات وحدانا خرجوا ليه كملين قال فكنت ممن خرج ليس من أجل استقبال النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أجل الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ولكن كنت منجفلا في من جفل قمة نقوله ادزوا الحملة ها حاليا خرج من ضارو وال والقال حملة ديال ديال بنادم مشات بس قبل الرسول صلى الله عليه وسلم ادزوا الحملة قال فرأيته فلما استبنت وجهه علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب هذا هو السيراج المنير قال مليشتو تو أول يعني نضرأ رقها على وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب علشان هذا حبر هذا عالم والعالم لا يخفى عليه الدجال والمشعودون قال فلما رأيت وجهه علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب فكنت سمعت أول ما يقول أيها الناس افشوا السلام والينوا الكلام على الناقه ديالنا نسمع الناقه كتمشي الناقه الى قلب المدينه ويرسل هذه هذه الكلمات ايها الناس افشوا السلام والينوا الكلام واطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس ايام تدخل الجنه بسلام فعلي مع عبد الله بن سلام بان هذا رسول من عند الله سبحانه وتعالى فكانت هذه الكلمات وهذه النظره الاوليه سبب اسلامه رضي الله تعالى عنه وارضاه سراج منير يعني كما قال البوصيري رحمه الله عجبا للكفار زادوا ضلالا بالذي فيه للعقول اهتدا عجبا لهم كيف كيف ضلوا مع ان السراج المنير معهم كيف ظلوا عنه القرآن الكريم مع أنه باين واضح ما في ما, ما على مبادئه غبار عجبا لهم عجبا لمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به وعجبا لمن سمع بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتعلق به قلبه ولم يتعلق قلبه بمحبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذن فهو السراج المنير وقد ذكر ربما في بعض الحصه السابقه ان النبي صلى الله عليه وسلم شبها بالسراج ولم يشبها بالشمس مع ان الشمس اكبر اكثر اناره من من السراج ولكن السراج يوخد منه فالنبي صلى الله عليه وسلم يوخد من نوره صلى الله عليه وسلم يوخد من كلامه من وحيه من عبادته من اخلاقه يوخد منه انت تاخذ من سراج هذا وهذا ياخذ من سراج هذا أضف إلى ذلك أن السيراجة يهتدى به في الظلمات أما الشمس إذا ظلعت فلم, فلم تبقى هناك ظلماتهم فالنبي صلى الله عليه وسلم اهتدى الناس به في ظلمات الجاهلية في ظلمات الجاهل عرف الناس نوره انطلاقاً ماذا؟ من جاهليتهم كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لا يعرف قدر الإسلام إلا من عاش في الجاهلية ما تعرف قيمة الإسلام إلا ما عفتش لأن الجاهلية ظلماتهم بعضها فوق بعض فلما انبثق منها هذا السراج اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم استضاء الناس بنوره فخرجوا من هذه الظلمات الى النور يخرجهم من الظلمات الى النور كما قال الله سبحانه وتعالى في ايات اخرى حدثنا الشيخ ابو محمد بن عتاب حدثنا ابو القاسم حاتم بن محمد حدثنا ابو الحسن القابسي حدثنا أبو زيد المروزي، حدثنا أبو عبد الله، محمد بن يوسف، حدثنا البخاري، حدثنا محمد بن سينان، حدثنا فليح، حدثنا هلال أن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أجل والله انه لموصوف في التورات ببعض صفته في القران يا أيها النبي إننا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا القاضي عيد رحمه الله تعالى ساق هذا الحديث عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه هو أسنداه إلى شيخه أبو محمد عبد الرحمن بن عتاب مسند الأندلس عن شيخه أبو القاسم حاتم بن محمد رابلوسي عن شيخه أبي الحسن القابسي عالم, عالم المغرب في الفقه والحديث والرواية والأدب أبو الحسن القابس رحمه الله نسبة إلى قابس كينا قابس نف في كين قابس في تونس بين طرابلس طرابلس واسفاقس بين طرابلس قابس وليس منها لقابس ولكن كان عمه يلبس عمامة كعمامة أهل قابس فقالوا قابسي يعني فقط العمامة أخذ بها أخذ بها النسب واللقب كان عمه هو الطرب في حجر عمه وكان يذهب معه إلى المسجد وكان عمه يلبس عمامة تشبه امامه أهل قابس فقال الناس قابسيون فقال فلان القابسي حلقه القرافي هذ القرافي اللي الدولينا الدولينا المصريين <تصفيق> لا يذكرهم بخير را ديالنا ياك عارف واش القرافي ديالنا ولا لا القرافي هو صنهاجي. هو من سناجا المغرب صنهاجي اسنهاب الدين القرافي صاحب الدخيرة وصاحب التنقيح وصاحب الفصول هو هو هو من اهل المغرب ولكن لما سئل عنه في حلقة الدرس في في في القاهره في في ايامه كان كيقرا وكانوا كيكتبوا ما يسمى بالطباق الطباق هو تسجيل أسماء الطلبه في درس الحديث قبل ما يبدا ما يبدا الشيخ خص واحد من الطلبه يتكلف يسجل وانا غنقولها لكم ان شاء الله غاتسجلوا الاسماء باش ما تبقاو تغيبوا يعني كيكتبوا السبك يكتبوا الاسماء فلان حاضر فلان حاضر فلان حاضر فلان حاضر ملي القرافي شهاب الدين القرافي قالوا في في هذا السيد هذا ما عرفوه وجهه ما عرفوش واحد منهم شاف قال له توجه الى القرافه قالوا اكتبه القرافي فكتبه القرافي ونسيبه الى القرافه والقرافة محلة بظاهر القاهرة وليست وليس من وليس من اهلها وانما نسب لانه ذهب اليها في هذه اللحظه فسئل عنه فقال اكتبه القرافي باش ما يتنسى اكتبه القرافي يعني نسبة أبو الحسن القبيس رحمه الله تعالى عنده واحد الكلمه حول سحنون والإمام مالك رحمه الله تعالى عليه يقول إني لا اجد في نفسي من خلاف سحنون لمالك ما لا أجده في خلاف ابن القاسم لمالك وكان يشق عليه مخالفة مالك وسحنون كان يشق عليه مخالفتهما ويقول لا أقدر على مخالفتهما وأهاب ذلك هيبة عظيمة ألاش نقلت لكم هذا الجملة عن القرى فيه باش تعرفوا قمة العلماء لأنه لا يعرفوا لأهل الفضل فضلهم إلا دو إلا دو الفضل إحنا كان نجيش كونا هو سحنون وش كونا هو القابسي وش هو مالك وش كونا هو فلان ونبدأ إحنا ما ما بدينا ما ما بدينا وش بدينا ولا ما زال ما بدينا لأن إذا ادعينا أننا عرفنا نحن ما زال ما بدينا لأن العلماء يقول العلم ثلاثة أشباب الشبر الأول تجعم أنك فيه تبدأ تفهم. والشبر الثاني تدعي فيه أنك فهمت والشبر الثالث تعلم يقينا أنك ما عرفت شيئا. ما نحن لم نصل بعد إلى هذا الشبر الثالث بمعنى أنك تعرف ما عرفت يوالو ما يعرف لأهل الفضل فضلهم إلا دو فضل أمتالهم يقول يعز علي مخالفة سحنون لمالك ولا استطيع أن مخالفتهما يقضي شوي خلفهم بمعنى إذا كان سحنون يخالف مالكا ومالك يخالف سحنون مع من يكون قال هذا جبل في علمه ومذهبه وهذا جبل في علمه وتحقيقاته وتنقيحته فكيف أخالف أي منهما ويهاب ذلك هيبة عظيمة قال حدثنا أبو زيد المروزي هذا مسند البخاري في في في مكة أبو زيد المروزي رحمه الله تعالى عليه كان مجاورا في مكة فكان كل الرحال من المشرق والمغربي يأخذ عنه رواية الإمام البخاري فلما توفي أخذت عنه كريم المروزية أبو زيد المروزي وبعد وبعده كريم المروزي كل من مروى المروى في في, في في إيران ولكنهم لما جاوروا في في في, في مكة وكانت إليهم الرئاسة في روايات الإمام البخاري يعني لا يذكر أساني البخاري لا ويذكر أبو زيد المروزي وكرم المروزي رحمة الله تعالى عليهم. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يوسف هذا الفرابري أو الفرابري تلميذ البخاري يعني كل الرواية تقريبا دي البخاري تدور على ماذا على محمد بن يوسف الفرابري بكسر الفاء أو بفتحها في ذلك خلاف. قال حدثنا البخاري وصاحبه هو صاحبه الصحيح البخاري محمد بن اسماعيل حدثنا البخاري حدثنا محمد بن سنان حدثنا فليحون حدثنا هلال عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله هذو بلا ما نذكرهم علاش قالوا اذاله والبخاري عن رجلين فقد جاوزا القنطره هو داز فهاد القنطره علاش لانه لما رواه عليه البخاري ما بقى لي حد ما يقول ما بقى لي حد ما يقول محمد بن سينان، فليح، هلال، عطاب بن يسار قال لقيته عبد الله بن عمر بن العاص عبد الله بن عمر بن العاص الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل والراوية الزاهد والعالم قل فيه ما شئت من, من أوصاف الخير ومن مناقبي الفضل رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان تولد عند ابوه اللي كان عند ابوه 12 سنة يعني بينه وبين أبيه 12 سنة زنة عمر بن العاص هو ولد عبد الله بن عمر بنتهم بنتهم 12 سنة يعني تزوج بكري ولد بكري عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرده كان هذا كان عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه يقوم الليل ويصوم النهار ويكتب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتقال عنه أبوه رضي الله تعالى عنه ما كان أحد أكثر مني روايه غيره عبد الله بن عمر بن العاص لأنه كان يكتب أنا وأنا لا أكتب ولكن لم, تك لم تكن رواياته كثيرة في كتب الصحاح لأنه سكن مصر ومصر يعني لم تكن محل واردين من الشرق والغرب بالنسبة لحملة الحديث وابو هريره كان المدينة فكان الناس يعني ينقلون عنه فكثرت رواية أبي هريرة رضي الله تعالى بما يفوق ستلف حديث بينما عمر بن العاص لم يبلغ هذا المبلغ مع أنه كان يكتب ولكنه سكن مصر فكان ذلك سببا في عدم الاكسار من الروايه عنه رضي الله تعالى عنه وأرضها. هو الذي اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم وسأله كم؟ في كم يقرأ الإنسان القرآن قال له في شهر قال فإني أستطيع أكثر من ذلك بمعنى أنه يقرأ القرآن فقل من الشهر. قال نبي صلى الله عليه وسلم 15 يوما قال إني أستطيع أكثر من ذلك قال في اسبوع قال إني استطيع اكثر من ذلك قال في ثلاثة أيام قال إني استطيع اكثر من ذلك قال ما كانش قرأ قلم يعني ما قرأ القرآن في قلم تلسيم لم يقرأه ولا إذا قرأ القرآن في ولا قرأ في في سبع ايام ولا في اليوم ولا قرأ في الشهر إحنا في المغرب خذينا بيج في تيسير في الشهر بالشهر نقرأ القرآن في الشهر يعني حزبين في كل حزبين في كل يومين ختمة ختم في كل ختمة في كل شهر شنة, شنة من هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي علمها لعبد الله بن عمري ابن العاص رضي الله وتعالى وسأله كذلك في السيام في كم يصوم؟ قال تلت أيام من كل شهر قال أطيق أكثر من ذلك حتى بلغ به صوم يوما وأفطير يوما قال أطيق أكثر من ذلك قال صيام في أوقع صيامي داود عليه الصلاة والسلام. ولكن لكن لما كبرت سنه رضي الله تعالى عنه قال يا ليسني قبلت رخصة الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعني كان كان كون غير قبلت رخصة الرسول صلى الله عليه وسلم انا عبد الله بن عامر العاص قال فقلت اخبرني عن صفته رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في التوراة لأن الجواب هو الذي يبين انه ساله عن صفته في التوراة مما يدل على ان الصحابه رضي الله تعالى عنهم يقرؤون القران ويقرؤون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويعملون المقارنه بينها وبين الكتب السابقه يعني يقراون التورات ويقرؤون الانجيل رضي الله تعالى عنه وارضاه هذا هذا الرجل اعطى باليسر ساله عن صفه النبي صلى الله عليه وسلم في التورات فقال اجل فاخبره فقال اجل والله انه لموصوف في التورات ببعض صفاته في القران انه لموصوف في التورات ببعض صفاته في القران شنو كان في التورات يا ايها النبي إنا أرسلنا كشاهد ومبشرا ونذيرا. هذه كان في القرآن هيك وحِرْزًا للأمّيّين. هذه زائدة في التورات. ولكن كان المضمون ديالها فيش في القرآن الكريم. وحِرْزًا لأنما عن الحِرْز الحِفْد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله سبحانه وتعالى كان حِفْدًا لأمّتي وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه الله سبحانه وتعالى ضمن لهذه الأم أن لا يعذبها حِفْدًا لها لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيها وحِرْزًا للأمّيّين. أنت عبدي ورسولي، اللهم صل قال عليه. أنت عبدي ورس، وقدم العبودية على على الرسالة، وكثيرا ما تقدم العبودية على الرسالة في مقامات شريفة، كمقام نزول الوحي، الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب، ومقام من المخاطبة في الإسراء والمعراج فأوحى إلى عبده ما أوحى، والإسراء، سبحان الذي أسرى. بعبده إلى خيره مقامه شريفة الله سبحانه وتعالى يصف فيه محمد صلى الله عليه وسلم بالعبد ورسوله أي مبعوث إلى الناس سميتك المتوكل سميتك المتوكل يعني المتوكل هو الذي يعتمد على الله مع الأخذ بالأسباب يعتمد على الله مع الأخذ بالأسباب يقول محمد مثال تستاري ممكن يجي معنا فسميته الزيادة في الوقت يعني يقول من حكمه يقول التوكل حال النبي صلى الله عليه وسلم والكسب سنته فمن بقي على حاله فلا يترك النسنته كلام جميل كلام جميل عند التوستاري رحمه الله يقول التوكل حال النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أن صفة الرأس في النبي صلى الله عليه وسلم أنه متوكي والكسب سنته النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بالأسباب يعمل يكد يتعب يحط على الأعمال ويحط على الكسب والكسب سنته فكيف تفرق بين حاله وسنته؟ قال فمن بقي على حاله فلا يترك يتركنا سنته لبق على حال ذي النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو اللي هو التوكل فلا ترك سنته النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي الكسب شوف العلماء كيف كيف كيف كان يقولون الحكام النبي الدرار الله عليه وسلم يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه لما وجد ان يعني صلى في الطريق وسلم يقولون باش النبي عليهم قال عليه قالوا نحن ان على الله قال المتوكلون وأنتم تعلمون أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضا المتوكلون هم الذين يبذلون البدرة هم الذين يزرعون هم الذين يعملون هم المتوكلون ما الذي ما زرع وما عمل وما وما وما يقول المتوكل هذا متواكل يسمى ماذا يسمى متواكلا سميتك المتوكل ليس بفظ الفض هو سيء الخلق لعنده الأخلاق السيء هو الفض ولا غليظ الغليظ هو شديد القول اللي, اللي عنده اللسان اللسان دياله هو هذا اللسان دياله يعني صعيب كتمنى ما يهضرش ياك إلا تلاقي سمعه كاتمنى يا ربي ما يهضرش أتسيمه ما يخرج من فمو إلا إلا لفضي هذا هو الغليظ ماشي الغليظ الغلظة في الجسد وإنما الغليظ ياش الغلظة في القول وغلظ عليهم كما قال الله سبحانه وتعالى يعني من الإرهابي إرهابي قلوبهم وغلط عليهم أما النبي صلى الله عليه وسلم قال, قال ولا غليظ ولا سخاب بالسين أو بالصاد أي بجوجهم ولا سخاب من الصخب أو من لغة ربيعة ربيعة كي يقوله سخب السخب لغة ربيع ربيع كيف يقولوا سخاب بمعنى الصخب الصخب يعني معنى واحد النبي صلى الله عليه وسلم ليس سخابا في الأسواق ما كي غوش النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ماشي سخاب في الأسواق ولا يدفعوا بالسيئه السيئه لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقابل بالسيئه مثلها شو واحد تعدى عليه اي تعدى عليه سيعظموا سيظلموا لا النبي صلى الله عليه وسلم يعفو ويغفر ويصفح خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين من لزلت هذه الايه قال, قال الصحابه للرسول صلى الله عليه وسلم ما معنى هذه الكلمات يا رسول الله ما معنى خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين قال لا أدري حتى أسأل جبريل فسأل جبريل فقال لا أدري حتى أسأل رب العزة فرجع جبريل عليه الصلاة والسلام فقال إن ربك يا أمرك أن تصل من قطعك وأن تعفو عمن ظلمك وأن تعطي من حرمك هذا خذ العفو ومر بالعرف وأعرض عن الجير ما كان يدفع السيئة بالسيئة هذا لأن دفع السيئة بمثلها هذا عدل وهناك ما هو أفضل من العدل. شنو هو أفضل من العدل؟ العفو. أفضل من العدل. العفو بدليل قوله سبحانه وتعالى وجزاء سيئاتين سيئة مثلها زيد. فمن عفا وأصلح أجره على الله. ولمن انتصر العدل. ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل. ما قبل منا؟ ولا من صبر وغفر ان ذلك لا من عزم الامور يعني الصبر والعفو من عزم الامور والانتصار حقك ان تنتصر وان تاخذ بحقك هذا حقك ولكن لو عفوت وصفحت هذا افضل هناك عدل والعدل مطلوب وهناك ما هو افضل من العدل وهو العفو ولهذا يقول من من من فقه القضاء أنّهم يقولون لأن لا تغطية في العفوي خير من أن تغطية في العدل لأن لا تغطية في العفوي فتعفو مثلا عن المجرم خير من أن تغطية في العفوي فتقيم القصاص على ماذا؟ على البري لأن من يفكر رقبتك يوم القيامة إذا أخطأت في حق البري ولكن إذا أخطأت في حق المجرم لعله يتوب لعله يعني تصلح حاله يقول أنا أذنبت وأجرمت وفعلت وفعلت ومع ذلك أطلق سراحي ومع ذلك حكم لي بالبراءة ما مخصمين رجع المعصية إذا أخطأت في العفو ربما يتوب المذنب ولكنك إذا أخطأت في العدل ربما تقيم القصاص على البريء فتوخذ به يوم القيامة الخطأ في العفو خير من الخطأ في العدل ولكن يعفو ويصفح الله سبحانه وتعالى يقول في هذه دفع السيئة بالحسنة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوات كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظين عظيم لا يمكن أن يصل هذه المرتبة إلى دفع السيئة بالحسنة إلا ل restroom المرتبة العظيمة إلا اللي عنده المكان العظيم عند الله سبحانه وتعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا الصابر هو الذي يحتسب ويعفو ويصفح وما يلقاها إلا زو حظ عظيم لعند الحظ العظيم عند الله سبحانه وتعالى هو الذي يستطيع أن يتلقى وأن يصعد إلى مثل هذه المرتبة. نقف عند هذا الحد ونعود إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى هذه الصفات الكريمة للنبي صلى الله عليه وسلم وهذه الشمائل المحمودة للرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الفصل الثاني من الباب الأول من كتاب الشفاء فإلى ذلكم الحين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم وأن يخلقني وإياكم بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يجعلني وإياكم من الذين شملتهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيكونون معه يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من الله بقلب سليم اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم مبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما بارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين